والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثا لله ويلك آمن, ويلك آمن إن وعد الله حقه فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم وفياهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 سقون